أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها وعنوانها مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق بيان ذلك وعلاجه لفضيلة الشيخ الدكتور صالح السدلان نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الحجه على الخلق اجمعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله ارسله رحمه للعالمين وحجه على الخلق اجمعين اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون ويا ايها الاخوات المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لكل ما يقال إن لكل ما يقال سبب ولكل ما يتحدث عنه حدث فكما يقال لكل حادثة حديث وان هاتين الكلمتين التكفير والتفسيق لم تعرف من قبل يعني الحديث عنها في مساجدنا في مجالسنا في المجامع العامة وإنما هي أمور معروفة عند أهل العلم وعند العلماء بعلم العقيدة وفي كتب العقائد لا يكاد الإنسان يقرأ أو يسمع هذه الكلمات إلا إن دع الأمر أو كان مدرسا يدرسه في العقيدة فتجده يتحدث عن هذه الأمور التكفير والتفسيق واليوم قد دعت الحاجة إلى أن يتحدث الناس عن هاتين القضيتين في مساجدهم وعلى رؤوس الناس عامة على العامه ليحذروا من الوقوع في مثل ذلك يتحدث الناس عن هذه المظاهر التي فعلا ربما أنها أخذت ما أخذ الشيء الظاهر أو الذي يتحدث فيه بعض الناس في مجالسهم أو يعتقدون ذلك اعتقادا في بعض الأشخاص وفي بعض الناس وغير ذلك من الأمور التي دعت الى أن نتحدث عن هذا الموضوع وإلا فكنا لا نعرف في مساجدنا إلا الحث على الخير الذكر والتسبيح والتهليل والصدقه وصلة الأرحام وفعل الخير وبر الوالدين أما التكفير والتفسيق فلا يعرفه المسلمون ولا يتحدثون عنه لأنه لا توجد له أسباب ولا يوجد أشخاص يحملون هذا الفكر فلذا كان الحديث عنه لا يوجد في السابق وأصبح الحديث اليوم عنه أيضا غريب يستغرب الإنسان أن يسمع محاضرة أو ندوة عن هذا الموضوع لكنه قد يتساءل لماذا لماذا يكون الحديث عن هذا الأمر التكفير والتفسيق وحديثنا إن شاء الله تعالى سيكون في النقاط التالية اولا مظاهر الأخطاء وأقول الأخطاء وأعني ما أقول وقف عندها مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق وثانيا ما معنى التكفير والتفسيق وثالثا أسباب وجود هذه المظاهر الخاطئة ورابعا العلاج لهذه المظاهر الخاطئة تلك نقاط اربع اسال الله جل وعلا أن يوفقني للحديث فيها على وجه يكون واضحا للجميع ويستفيد منه من يجهله ويوافقني عليه من يعلمه لا شك ان الخطا يقع والخطأ قد يكون طريقا إلى الصواب أحيانا، الخطأ يقع وقد يكون طريقا إلى معرفة الصواب أحيانا، والخطأ لا يعصم منه إلا من عصم، من ثبتت له العصمة، وهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. اما وجود الخطا فانه قد يوجد لكن اذا وجد هل هذا الخطا يستمر عليه صاحبه ويقف موقفا صلبا معاندا او ان صاحب هذا الخطا يتنبه ويتراجع ويتفهم ما أخطأ فيه ويرجع إلى الصواب. ذلك هو عنوان التوفيق عنوان التوفيق أن يتراجع الإنسان عن خطأه وعنوان التوفيق أن الإنسان ينظر في كلامه الذي يقول وعنوان التوفيق أن يتمهل الإنسان اولا وقبل كل شيء الا يتكلم في أمر يجهله إن التكفير والترسيق أمور عظيمة تتعلق بالعقيدة ودائما الأشياء التي تتعلق بالعقيدة تكون محلا للزلل وللوقوع وإذا رتبت عليها لوازمها توض... اتضح أيضا عظم ما وقع فيه هذا الإنسان إذا رتب عليها ما يلزمها وما يترتب على قولها أو اعتقادها تبين ايضا واتضح فداحة ما وقع فيه هذا الإنسان وإن الكفر في اللغة أو الكفر في اللغة السطر والفسق معناه الخروج والميل عن الصراط المستقيم ومعنى ذلك ان الشخص الذي يكفر والشخص الذي يكفر معناه ان المكفر نسب الى الشخص الذي كفره انه جحد وستر امرا لا يجوز ستره ولا يجوز, ولا يجوز جحده ينسب إليه ذلك ويقول بأنه جحد كذا وجحد كذا وستر كذا والتفسيق معناه الحكم على شخص بأنه خرج عن الصواب وعن الجادة وعن الصراط المستقيم وهذه أمور عظيمة أمور عظيمة ليست سهلة إذا فكر الإنسان ما, ما, ما معنى كلمة فلان كافر أو فلان فاسد ماذا يعني؟ يعني أنه ستر وجحد ما لا يجوز جحده ولا ستر وانكر وأنكر ما ثبت بالضرورة من دين الإسلام وكذلك التفسيق إذا حكم على إنسان بالفسق فإنه يحكم عليه بأنه خرج عن النهد وعن الصراط المستقيم ونحن نعلم أن هذا أمر عظيم أمر عظيم جدا ليس سهلاً أليس من قال لأخيه مثلا المسلم في معصية من المعاصي لو قال له يا زاني لاعتبر هذا قدر إما يأتي بأربعة شهود على أنه فعلا أنه زاني أو يقر الشخص الذي نسب إليه هذا الكلام والا فانه يجلد حد القذف يجلد وكم يجلد ثمانين جلده وماذا بعد ذلك يقول الله فجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون هذا الذي يقذف اخاه المسلم بمعصيه فكيف الذي يقذفه بانه خرج عن الدين الذي يقذف أخاه المسلم بأنه خرج عن الدين ماذا يستحق الأمر عظيم ليست كلمة تطلق في المجالس وليست مسألة يتحمس الإنسان ويغضب لأن فلانا في نظره أخطأ في كذا أو في كذا أو في كذا فيقول له إنه كاف إنه فاسق الأمر عظيم جدا الناس يجهلون هذه الأشياء ولا يعرفون حكمها وأثرها والأحكام التي تترتب على الكلمات التي يقولونها إلا حين يحاسبون وحينئذ يجب محاسبة من أطلق كلمة الكفر أو الفسق على أحد من المسلمين يجب محاسبته وإيقافه عند حده ويجب ان يعلم, يعلم النتائج المترتبة ولا أظن إنسان يعرف ما يترتب على مثل كلمة كافر وفاسق يعلم نتائجها واحكامها الشرعية ثم يقولها ابدا سينتهي عمره وتنتهي حياته لا يكفر أحد الا من ثبت عنده بالدليل القطعي مثل مثل الشمس في في رابعه النهار والا فلا يقدم على الكفر ان كان له التكفير ان كان له عقل لا يتكلم بالتكفير ان كان له عقل ان كان فيه دين ان كان يرضي الله واليوم الاخر ابدا لا يقدم على التكفير لكن سيتضح لنا فيما بعد أن هذا الصنف من الناس وأن هذا المبدأ الخطير أن سببه سبب سيء جدا وداء أوقع صاحبه فيما وقع فيه وإلا فلا يقدم عاقل على كلمة التكفير والتفسيق أبدا حسب حتى يثبت عنده الأمر على وجه قطعي لا شك فيه وأين هذا؟ وهل هؤلاء الذين يكفرون أو يفسقون استعملوا كل الوسائل الممكنة حتى وصلوا إلى علم قطعي بأن فلان كافر؟ هل استعملوا ذلك أم أنهم في مجالس وأنهم أناس لم يعرفوا بعلم ولا تخصص في علم العقيدة ولا دراسة للعقيدة ولا تمكن فيها ثم إنهم يكفرون الناس ويفسقونهم بل إن بعضهم لو سالته عن كتاب من كتب العقيدة لا يجبك باسم واحد من هذه الكتب ولو قلت وأعطيته قواعد من قواعد العقيدة وأمثلة من أمثلة العقيدة لم يفهم ولم يفرق. بل إن بعضهم فاشل في دراسته لم يستطع إكمال المرحلة الثانوية فضلا عن الجامعة فضلا عن التخصص ثم إنه يطلق هذه الكلمات إذن هذا أمر خطير جدا وإذا تساءلنا وقلنا ما حكم ما حكم من يقول لآخر له من المسلمين إنه كافر ما حكم ذلك اولا أن إطلاق الكلمة على مسلم يعد من كبائر الذنوب يعد من كبائر الذنوب ليس أمر سهل يعد كبيرة من كبائر الذنوب بل إن أهل العلم بعض أهل العلم يكفر من كفر يقول من كفرنا كفرناه لأنه في الحديث من قال لاخيه يا كافر فإن كان كذلك وإلا حار عليه أي رجعت عليه كلمته وأصبح هو الكافر وهذا حديث صحيح من قال لاخيه يا كافر فإن كان كما قال أو قال له يا يهودي أو يا نصراني فإن كان كما قال وإلا باء بهما باء بها اقربهما الى ذلك او حار عليه كما جاء في لفظ اخر ترجع اليه كلمه التي قالها ويصبح هو الكاذب فهل عاقل بعد ذلك يتجرى ويستعمل او يطلق كلمه الكفر على احد وهو يعلم انه اذا كان غير متق متيقن وليس عنده من الادله المقنعة على أن هذا الشخص كافر فإنه يصبح هو الكافر إذا أقدم على ذلك فإنه لا عقل له أيضا لا عقل له أن يقدم على آخر له من المسلمين ويصفه بذلك ثم نتساءل متى يجوز للإنسان المسلم أن يكفر شخص؟ مع أن المسلم لا ينبغي له أن يتشوف لهذا الأمر ولا يتصيد هذا الشيء ولا يجتهد في تلمسه بل يعرض عن الناس ويحملهم على الأمر الظاهر ولا يتعرض لهم بتكفير أليس رؤساء المنافقين الذين لهم مواقف مع النبي صلى الله عليه وسلم ولهم حالات معروفة ومع هذا كانوا يعبدون من الصحابة ولما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وأبي بن سلول ماذا قال نقرأ السيرة تفوه بكلمات وله مواقف من النبي صلى الله عليه وسلم من غزواته من أعماله يعلق على تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يصف المسلمين بأوصاف له مواقف كلمات صريحة ومع هذا لم يكفر بل إن القرآن وصفهم بقوله وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم والألام من الغيظ منافقين ومع هذا لن يقل أحد من الصحابة هذا كافر بل كانوا متعدبين وهل الذين يكفرهم من يكفرهم في هذا الزمان أو في غير هذا الزمان وصلوا إلى درجة عبد الله بن مبيب بن سلون؟ أقول إن المسلم لا يجوز له ولا ينبغي له أن ينصب نفسه يتصيد الأخطاء ومن خلالها يحكم بل يحمل الناس على الحكم العام والمظهر العام حتى يظهر كفرهم يقينا فكيف بهؤلاء الذين يتصيدون ويظنون الظنون السيئة ويحكمون أحكاما خاطئة ومع هذا هم قبل وبعد ليسوا مؤهلين ليسوا من أهل العلم ليسوا من علماء العقيدة أقول ليسوا من علماء العقيدة نعم نحن في زمان في زمان الآن لا نقبل شيئا إلا من متخصص لا نقبل مهندسا إلا متخصص ولا نقبل طبيبا إلا متخصص ولا نقبل خبيرا في اي شيء الا متخصص بل لا يكفي متخصص لا بد من شخص له ممارسه ويثبت ايضا انه ناجح في اعماله هذا اليس هذا الان شيء متفق عليه هذا امر لا شك فيه لا يقبل في الطب الا انسان متخصص في هذا الطب في نوع من العلاج فلا يسمح لطبيب العيون أن يعالج مثلا مرضا آخر غير الطب, غير الطب العيون بل إذا جاءه مريض جاءه مريض يشكو بطن قال أنا طبيب عيون أنا طبيب أسنان أنا طبيب كذا المزارع كذلك المهندس الزراعي المهندس المعماري المهندس الكهربائي وهكذا والناس بأنفسهم إذا ذهبوا يا مستشفى هل على طبيب استشاري؟ هل هو متخصص؟ نعم متخصص طيب هل هو استشاري؟ ولا يعني متخصص لكن بدأ الآن ثو بدأ الآن فيسألون هذه هي لكن الدين العقيدة العقيدة التي عليها مدار الأمر ما يحتاج متخصص واحد ينتسب إلى الدين ويقرأ في الكتب حتى ما يقرأ على مشايخ يقرأ على نفسه فقط، يقرأ على نفسه ويحكم من نفسه، أو يقرأ على من هو مثله، أو من هو دونه، أو من هو مثله بالسن. لأننا أصبحنا في زمان الأحداث يرجعون إلى مذل، لا يرجعون العلماء، ولا يرجعون المتخصصين يرجع بعضهم إلى بعض. الدين اكتفينا منه بذلك، اكتفينا ما دام الرد متدين ونعم ويصلي خلاص ماذا تقول. لا يقول فلان كافر خلاص يكفي ما دليلك؟ تلعثم ما قاعدة التكفير؟ يتلعثم كيف ما هي الضوابط للتكفير؟ لا يجيب ما حكوما كفر الناس؟ لا يجيب سبحان الله العقيدة العقيدة التي عليها المبنى والمعنى صار الناس يتلاعبون بها إلى, هذا، إلى هذه الدرجة إلى هذه الدرجة يتلاعبون بعقائد المسلمين يتعالى اللعبون بعقائد علماء المسلمين لم يقف الحد عند أن يكفروا إنسان عرف بأخطاء وعرف بمواقف وعرف بكلمات ونقلت عنه هذا أمر عظيم يا اخوان الأمر عظيم يعني يا كذا يا كذا يكون امرا جنونيا خطئوا من عرف من عرف بالفضل والعلم والتقى والصلاح كفروا علماء المسلمين كفروا حكام المسلمين سبحان الله ما هذا ما هذا ما هذا منهج منهج من اذا لا نقول ان هذا المنهج غريب لهم ائمه لهم ائمه ولو قيل امامك فلان لتبرا منه ولقى لا لا ابدا اعوذ بالله لهم ائمه سبقوهم من عهد علي بن أبي طالب ومن عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ائمتهم بل اصلهم حصل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ذاك الرجل اعدل يا محمد او اتق الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتق الله اذا لم اتق الله ثم قال يخرج من ضئضه هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم رهبان بالليل فرسان بالنهار يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن هؤلاء إلى جانب ما ذكرت من أنهم ارتكبوا كبيرة من كبائر الذنوب وأنهم تجرؤوا على المسلمين بل تجرؤوا على العلماء الأفاضل الأتقياء الصالحين وتجرؤوا على حكام المسلمين إلى جانب ذلك لا بد أن نربطهم بالأصل نربطهم بعبد الرحمن بن ملجم الذي قتل علي بن أبي طالب نعم نربطهم بالذين قالوا لعلي بن أبي طالب لا نبايعك حتى تقر على نفسك أنك كافر، ثم تدخل الإسلام من جديد قالوا لا نقبل منك ولا نبايعك حتى تقر على نفسك انك كفرت وخرجت من دين الاسلام يطلبون من امير المؤمنين علي بن ابي طالب المشهود له بالجنة الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة يقول اقر على نفسك انك كافر ثم ادخل الاسلام من جديد استباحوا دمه قتلهم عبد الرحمن بن ملجم الذي هو من اكثرهم تنسكا وعباده لا ينام الليل ويصوم النهار وقتله مستحلا لدمه لا بد ان هؤلاء الاشخاص يربطون بهذه الفئه يربطون بفئه قالوا ان من اخطا فهو آثم بكل حال ومن كان آثما فهو عاص ومن كان عاصي فهو كافر ومن كفر فهو حلال الدم والماء يربط هؤلاء يربطون بأولئك فما لهم إلا التوبة والرجوع والاعتراف بذنبهم وخطأهم وزللهم وفداحة مرتكب لابد لا يكفي لا يكفي فقط أن يعذرون هؤلاء هم الذين يعلنون توبتهم للملأ ويعلنون تراجعهم وتبرؤهم مما قالوا وإلا فنربطهم بأصولهم نعم أصولهم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ومن قبل خرجوا على عثمان واستمرت هذه الفئة المارقة تظهر بين آونة وأخرى والخلفاء يقاتلونهم ويقضون عليهم إذا كانت لهم شوكا فهؤلاء الذين يكفرون ويفسقون لا بد أن يربطوا باولئك ولا بد أن يعترفوا أن ائمتهم اولئك الذين يحكمون على صاحب المعصية بأنه كابر وبأنه لا توبة له وبأنه يوم القيامة مخلد في النار هذا هو مذهب الخوارج الخوارج يحكمون على صاحب المعصية أنه كابر ويستحلون دمه ويقولون لا توبه له ويحكمون انه مخلد في النار يوم القيامه ويكفي في هذا القول فسادا انه خالف وصادم ادله واضحه من القران والسنه وخالف نهج السلف وما قرره الائمه اذن النقطة الأولى مظاهر الأخطاء في التكفير والتفسيق وكفى بها أخطاء كفى بها أخطاء أن هؤلاء لا يعلمون حكما مقررا عند جمهور العلماء بالإجماع ألا وهو عصمة دم المسلم وعصمة ماله وعصمه دم الذمي وعصمه دم المعاهد وعصمه دم المست المستأمن هذه القضية من أكبر قضايا العقيده والفقه بل انها تاخذ مساحه عظيمه من الفقه في كل كتب الفقه الحنابله الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنابلة وغيره مسألة معروفة هؤلاء لا يعرفون العصمة ولا يعرفون معناها فدم المسلم معصوم بإجماع أهل العلم في دار الإسلام ومعصوم عند الجمهور في غير دار الإسلام دم المسلم معصوم في دار الإسلام بالإجماع أقول بالإجماع وفي غير دار الإسلام عند جمهور عند مالك والشافعي وأحمد بن حنبل. أما أبو حنيفة رحمه الله فيقول إن العصمه في دار الإسلام وكذلك العلماء مجمعون أيضا على أن الذمية دمه معصوم في دار الإسلام وأما وعند الجمهور أنه معصوم في غير دار الإسلام أيضا وكذلك المعاهد معصوم دمه في دار الإسلام بالإجماع وعند الجمهور حتى في غير دار الإسلام لا يجوز لمعاهده أن يقتله والمستأمن معصوم دمه وماله في دار الإسلام بالإجماع وعند الجمهور دمه معصوم في غير دار الإسلام عندما نستأمنه هذه القضية هل يعرفها جماعه التكفير جماعة التكفير هل يعلمون هذه القضية هل قرأوها والله لو كانوا يعرفونها أو يقرؤونها نعم وأقصد أولئك الذين يكفرون عن جهل أما الذين يكفرون عن عقيدة فهم خوارج أما مذهب الخوارج والخوارج مفروغ منهم لكن الذين يكفرون عن جهل وهم الأغلبية الغالبية يكفرون عن جهل وهؤلاء لا يعلمون هذه المسألة ولم يقرؤوها بل ان شخصا سمع احد الخطباء يقول ان طائفه من اهل العلم يقول يقول ان من قتل ذميا يعني يعني واحد مسلم قتل ذمي او قتل معاهدا او مستاملا انه يقتص منه اذا قتله عمدا فاستغرب وكاد يمزق ثيقه كيف مسلم يقتل عشان كافر بل الكافر دمه هذا وهذا لا يقول به احد دمه هدم بل باجماع اهل العلم ان قتله حرام وان من قتل ذميا لم يرح رائحه الجنه هذا حديث صحيح معروف وان الفاعل لذلك انه آثم ولكن خلافهم هل يقتص منه اذا كان متعمدا او يؤدب ويعذر وتؤخذ منه الدية هذا والنزاع بين اهل العلم والا لا خلاف في التحرير اذا الاخطا في التكفير والتفسيق هو عدم العلم بهذه الامور لا يعلمون حقائق هذه الامور ولا يعرفون ما قيل فيها ولا يعرفون اي شيء عنها وانا اجزم أن الذين يكفرون عن جهل أنهم والله لا يعرفون ولا وقعت أبصارهم ولا قرأوا هذا الموضوع لا في كتاب عقيدة ولا في كتاب فقه أجزم مئة في المئة وأنا أستلد إلى وأعتمد على أرضية عندما أقول هذا الكلام لأني سألت بعضهم فاستغرب. لم يحل جواب والله ما استطاع يقوشي أقول يا أخي العصمة قال ليش العصمة ايش معنى العصمه يعني معصوم يا كبائر قلت لا العصمة العصمة تعرفها كلا ما عرف العصمة العصمة من عصمة الأنبياء قلت لا العصمة ما تعرفها ما اعرف ما قرأتها لا لا آخر سألنا و من قال معروفها عصمة المال و اي أي في أي كتاب قال في كتاب الصلاة ولا يعرف في كتاب حدود لا يعرف حتى موضعها من كتاب من كتب الفقه لا يعرف أي, أي كتاب تحدث عن هذا الموضوع قال والله أظنه, اظنه كذا قال يمكن في بعض كتب الحديث في كتب الحديث مثل مثل قال مثل يعني مثلا المصنف لابن ابي شيبه سبحان الله لا يعرفها مع أن كتب الفقه كلها تكلمت عن قضية معروفة كتب الحنفيه والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرها معروفة قضية معروفة كبيرة من أكبر مسائل الفقه ومن أقلها خلافا أيضا ومعها لا يجهلون هذه القضية ما مظاهر التكفير والتفسيق ووجه الخطا فيها هذه الأمور فلعلنا نقول وننتقل بعد ذلك إلى الأسباب ما الذي جعل هؤلاء يقدمون على تكفير الناس هذه الظاهرة التي وجدت وظهرت في كثير من البلاد العربية وصار لها زعماء يعتدون على الناس يعتدون على السياسيين وعلى المفكرين وعلى الصحفيين ويعتدون على الوزراء ويعتدون على من يعمل في الدوله التي تحكم بغير ما انزل الله يستحلون دماءهم كما تسمعون ويعتدون على المؤمنين الذين يعطون تأشيرة دخول إلى بلاد المسلمين يعتدون عليهم يقتلونهم يفزعونهم كل هذا الأمر الذي يحصل وحصلت له مظاهر سيئة والداء كاد أن ينتقل إلى بلاد المسلمين التي لا تعرف هذا داء عظيم أسبابه أن بعض الناس يقوم بهذه المهمة وينشرها وهناك من ينتسب إلى العلم ومهمته نشر هذا الفكر والواجب حصر أسماء هؤلاء وجمعهم في مؤلف لأن خطرهم عظيم أصبح على الناس يهدد عقائد الناس يغرر بالشباب يغرر بالبسطاء يغرر بأناس صالحين ربما ومجتهدين يريدون الخير يغرر بهم ويستحوذ عليهم ويسمم أذكارا فما الذي يمنع ان تعرف هذه الاسماء اذا تحقق منها وثبت عن طريق مؤلفاتهم وعن طريق محاضراتهم وعن طريق مقالاتهم ان تحصر اسماءهم وتنشر ويحذر منها الم... يعني يحذر منها الشباب وتحذر منها عموم المسلمين ويقال لهؤلاء احذروهم احذروا لئلا يؤثروا يؤثر عليك فهذا لا شك انه من الاسباب التي اوجدت مثل هذا الفكر السبب الثاني الانفتاح والسفر وكون الشخص يسافر ويلتقي بمن شاء كيف شاء يلتقي بمن شاء كيف شاء بل ربما بعضهم يذهب ليتعلم على أشخاص ثم يعود فينبغي متابعة إلى أين يسافر هذا الشخص ما الذي يعمله وإذا عاد ايضا وأثيرت وص... و... و... حوله تهم أن يوقف ويحقق معه فإن ظهر أنه متأثر فكريا يعزل عن المجتمع ويدرس ويعلم ويربط بالعلماء حتى يتوب الى الله فهذا سبب خطير جدا من اعظم الاسباب التي نقلت الينا هذا الفكر والا في من اين في بلاد التوحيد ومهد الرساله و يعني وجدت هذه الافكار فلان كافر فلان فاسق يكفرون العلماء يكفرون الحكام وهم أحداث لا يعرفون شيء مجرد أنه التقى بشخص إما ان يكون جاهل مثله أو يكون من أتباع خارجي من متستر الخوارج لم ينعدموا ولم يزولوا من الوجود بل كتبهم وأشخاصهم موجودون لكن الحمد لله مع ظهور السنه وظهور الحق هم يختفون والا من حين ظهر الوقت علي بن ابي طالب وهم يختفون وهم ينشطون بين اونه واخرى ولكل قوم وارث لكل قوم وارث ومن الاسباب والسبب الثالث ان الباء أن بعض الآباء لا يتابع ابنه ابدا يعني إذا رآه رجل صالح خلاص سلم له القيادة لا ليس دليل الصلاح لا يكفي الصلاح احتاج معه إلى سلامة منهج الصلاح وحده لا يكفي لابد معه من سلامة عقيدة مكون متنسك ومظهره مظهر طيب وإذا رآه الإنسان قال هذا من الصالحين نعم هذا مظهر صحيح ونأخذ الإنسان بظاهر لا يعني هذا بالنسبة لعموم الناس إذا رأوا الإنسان اللي عليه علامات الصلاح يحكمون عليه بأنه من الصالحين لكن الناس الملتصقين به مثل ابيه ومثل مسؤول مثل ولي أمر المسلمين يتابع يتولى أمر المسلمين يتابع الأفراد يتابع لأصحاب التحركات ماذا يعملون وين كانوا صالحين فإذا تبين لأنهم اهل صلاح وأنهم اهل خير أقرهم وتركهم وإن استبان أمر آخر يوقفون عند حدهم ويبين لهم الحق ويناصحون ويوعظون ويذكرون ويؤخذون إلى العلماء ويربطون بهم العلماء الذين عرفوا بسلامة العقيدة وسلامة المنهج ثم إن شاء الله يتراجعون لأنهم مساكين غالبيتهم والله جهال انا لا اقول الا انهم جهال نادر ان يكون من هذا الوطن انسان انحرف في اصل عقيدته انحراف تام لا انما هو مضلل من غير علم ولا, ولا عن تاصيل ولا عن تقعير ولا عن اي شيء انما يعني في نفسه بعض الشيء على على امور فما وجد متنفسا الا مثل هذا الكلام لان السبب الثالث هو الغفله من بعض الآباء والأسر عن بعض أفرادهم إذا رأواه صالحا تركوه قد يكون صالح ولكن عنده انحراف عنده انحراف في العقيدة عنده انحراف في المنهج وما لا ينفعه صلاحه وكما قلنا لكم قبل قليل هذا الحديث صحيح الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضيق هذا الى اخر الحديث وليس فقط صالحين بل صلاح ايضا متكلف في مشقه رهبانا بالليل فرسان بالنهار بل ان المعتدل من الناس يحقر صلاته وعند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وعند لا ناخذ الصلاح وحده دليل وخاصه اعني الذين يلتصقون بالشخص ويعرفونه لا بد من معرفه المسالك وكم وكم والله اكتشف من تلبس بالدين وجعله سلما لغرض من الاغراض نعم وجد نجد الان الصوفيه وماذا يعملون وكيف يتعبون انفسهم واهل السنة والجماعة وأهل العقيدة السلفية الحمد لله لا مشقه ولا تعب على هدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم لا تنطع ولا تكلف ولا زيادة ولا في الدين أن ما هو اتباع دين, دين سمح وسهل وميسر نعم فالصلاح وحده لا يكفي اذا هذا سبب الرئيس الغفلة عن الواحد من الأسرة على عشرة أن تتابع تتابع إلى أين يذهب ماذا يعمل ثم يأتي بأحد من العلم ويقول ابني والله رجل صالح أريد أن تختبره إن كان عنده خطأ إن كان على حق بعض الآباء يفتقل والله ابني ما شاء الله ابني كذا كذا كذا ولا يدري ماذا يعمل ويسافر ثم ما لا يعلم حتى يقع في أمر قد يخرجه عن المله او يصبح مخطئا خطا عظيما يصعب علاجه فهذا سبب الرئيسي في الموضوع ان الغفله عن من ينتحلون الصلاح والاستقامه والله نرحب بهم ونفرح عندما نرى الانسان الذي مظهره مظهر اسلامي تقي ورع لكن مع هذا نخاف لا بد من أن نخاف على هؤلاء نخشى يكونوا ان يكونوا دخل عليهم من طريقنا او من اخر والان هذا واقع رايتموه وشاهدتموه بل ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك حين قال يخرج من ضغض هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلات ما ترك الصلاه بل اجتهد ونوافل وتهجد في الليل وصيام بالنهار واتقان للقران وجهاد في سبيل الله وغير ذلك من الأمور ومع هذا وقعوا في هذا الأمر العظيم الذي هو المروق من الدين مرقوا من الدين بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا منه لا يعودون إليه حتى يعود اللبن إلى الظرب فالأمر اذا فيه خطوره هذه الاسباب لا بد ان نعنى بها وان نهتم بها وان نعلم ان هذه الاسباب هي اسباب مهمه توقع البعض من البسطاء والجهال والمتحمسين للدين من غير ان يعرفوا طريقه فيقعوا في اخطاء ومن الاسباب ايضا البعد عن العلماء لماذا لا نسال يا اخي يا ابني من هو شيخ تذهب اليه والله احنا نجلس وزملائي فلان وفلان وفلان تقرا على احد لا نقرا على انفسنا تقراون على احد قال لا والله نقرا على انفسنا ما عندنا احد نقرأ عليه حتى اني يعني عرفت نوعاً من هؤلاء يقرأوا بعضهم على بعض اتفقوا على موعد فسألت واحد من الأفراد ما ما إلى أين قال والله سنذهب في رحلة يوم الخميس نحن حلقة تحفيظ القرآن في مسجد كذا وعندنا رحلة يوم الخميس من هو شيخكم قال شيخنا فلان وأنا أعرف فلان هذا صاحب منهج غير سليم قلت ماذا طلب منكم قال إنه قال لنا من الذي يأتيكم في الدرس في المسجد قال ياتينا فلان يدرسنا العقيدة قال عقيدة عقيدة العقيدة الناس فاهمينها. هل عقيده عقيدة شوفونا موضوع, موضوع سياسي شوفونا موضوع سياسي يعني آية من القرآن طلعوا منها أحكام سياسية وكل, وكل ما مارم على خمسة عشر سنة أحكام سياسية في واقعنا اليوم كل واحد منكم يكتب ولو خمسة أسطر عن قضية سياسية قضية الحاكمية قضية التسلط قضية الاستئثار قضية مثلا كذا كذا يعني أطفال 15 سنة يقول لهم يعتون المواضيع السياسية يتركون عقيدة عقيدة دائم عقيدة هل يرجى من هؤلاء أن يكون منهجهم سليم وهذا هو موجههم يقول لهم هذه المقولة أو هذه المقاءة هذه هذه نعم هذه التوجيهات ابدا اذا ليش ما نسال وانا دائما في بعض المحاضرات يقدم بعض الشباب لي سؤال يقول ان ابي يقول لي لا تذهب لا اعرف انت تروحي من هم الذين تجلس معهم من هم الذين تجلس معهم من هم الذين تذهبون اليهم او والدي يمنعني ان اذهب مع المكتبه مع الرحله في المكتبة والله كنت اعتبر ان هذا الوالد عاقل عاقل لانه يطلع على حال ابنه ابنه مراهق يذهب مع مكتبه لا ندري اين يذهبون ويلعب على امه وابيه ويقول أمه يا الله من فضلك أبشركم من ولادي والله الحمد لله دائما في الرحلات ومع الشباب وبعدين تكشفنا الامور عن اشياء اخرى نقد للعلماء تجهيل العلماء ما يعرفون فقه الواقع ما يعرفون ما يعرفونه الا احكام الحيض والنفاس والله هكذا يدرسونه والمشايخكم هذولا ما يعرفون احكام الحيض والنفاس ما اذا حضت المراه اذا نفست المراه احكام الطهاره استهزاء احكام الطهاره الطهور شطر الايمان يستهزئ به ويقول احكام الطهارة ايش احكام الطهار الطهار التوضو والسلام انت هذه الطهاره يقول أحكام الطهاره أحكام حظ النفاس أحكام قصر الصلاة أحكام ما نريد أن تطور وننفتح على العالم شوفوا كيف العالم يعني النظام العالمي الحديث ما هي أغرار ما هي أسبق الصغار لم يتق... النظام العالمي الحديث ما يتقنه ولا يدركه حتى المتخرج من الجامعات حتى يحكم على النظام العالمي الحديث يقول ما رأيكم من نظام العالم الحديث مثلا نظرية القومية العربية البعثية يدرسهم بعثية وقومية عربية وكذا وكذا الصغار يدرسون مثال هذه نمو هؤلاء يدرسوا التوحيد أقسام التوحيد نعم نعم معرفة أسماء الله وصفاته معرفة مثلا عذاب القبر ونعيمة معرفة مثلا الأحكام التي تتصل بالعقيدة معرفة فضل الصحابة وما لهم من منزله في قلوب المسلمين والخلفاء الراشدين ومعرفة من يتكلم في حق الصحابة أو يذمهم أو يسبهم أو يتكلم فيهم أو يتحدث عن ما شجر بينهم نعلم هذا الأمر نعلم العقيدة نعم فلا تجد هذا الأب يعني أقول البعض أو الأكثرية لا ما دام ولده يعني يعني في جماعة وفي جمعيه وكذا خلاص سلمناه لا لا لا ينبغي نحن في زمان الآن اتبث الحق بالباطل ولبس على الناس واستغل الدين نعم استغله والله لو ندرك ماذا يحوك لنا المفكرون السياسيون لهذا الدين للمسلمين يدخلون على المسلمين من باب الدين ومن باب الورع ومن باب التقى ومن باب الصلاح يفرقون كلمتهم يدخلون على الناس في مساجدهم يدخلون على الشباب ويلبسون عليهم ويختارون أشخاص أشخاص يلمعون ويقال لها اذهبوا إلى فلان اتركوا فلان اذهبوا فلان اتركوا فلان ليش لماذا لماذا اترك فلان نعم يعني في زماننا هذا إذا ذهبت إلى درس الشيخ عبد العزيز من باز كم تجد عنده تجد عنده مئة نفر ثمانين نفر هذا اللي عنده لكن اذهب في داخل المملكه أو خارجها بعض المحاضرين عندها أربع ثلاث هل معلم من الشيخ بن باز؟ أو إن المسألة فيها ما فيها الأمور, الأمور منقلبة الأفكار تقلبت نعم واحد يخطب عن أمور تتعلق بالشجب بالنقد تمتلئ الجوامع الجامعه تمتلئ ويظلل للناس ويكرشوف الشوارع وواحد يتكلم عن عقيده السلفيه وعاملها بالسلف لا يمتلئ المسجد هل هذا مظاهر ايش علامه ايش امر خطير يا اخواني الامر خطير جدا خطير اذا هذا سبب الرئيس ما العلاج نريد أن ننتقل لهذه النقطة العلاج ما؟ كيف نعالج هذا الوضع يحتاج إلى علاج وما في داء إلا وله دواء علمه من علمه وجاهله من جاهله فأول أسباب العلاج العناية بالشباب العناية بالشباب والعناية بتجمعات الشباب على أي شيء يجتمعون ماذا يقرؤون ماذا يفعلون خاصة الشباب المتدين لا بد أن نعرف منهجه والله يا إخوان العصاة الذين نغضب كثيرا ونتحمس كثيرا إذا فعلوا المعاصي يفعلونها وهم يعتقدون أنها محرمة ويعتقدون أنهم آثمون ويخافون من السلطة حين يقبض عليهم أن يؤدبوا وأن يقام عليهم الحد هؤلاء خطرهم أقل بكثير من شخص متدين صالح منحرف في عقيدته منحرف في فكره لأن هذا يتكلم عن عقيدة ترسخت في, في فكره وعبئت من قبل أشخاص أثروا عنه فهو يأتي باسم الدين وباسم الصلاح والناس يسمعون له ويقولون صح متدين هذا يعني عابد هذا ورع هذا تقي فخطر الانحراف في العقيدة والمنهج أخطر من, من الانحراف في فعل المعاصي وإن كان الجميع خطير الجميع خطير لكن هذا أخطر الجميع لكن هذا خائف صاحب المعاصي خائف ذليل وتحفظون كلكم كلنا نحفظ هذه الكلمة صاحب المعاصي ذليل لكن صاحب العقيدة ذليل لا هو ذلك بل يقابلك بقوه ويناقشك بشراسه لانه ينطلق عن معتقد فاذا العلاج عدم ترك الحبل على الغارب من قبل من قبل الجهات المسؤوله كالدعوه مثلا وان لا يدرس ولا يجتمع الناس الا على شخص عرف بسلامه المنهج والذي ليس منهجه سليم وان كان افصح الناس واعدد الناس واحفظ الناس لا ينبغي ان يمكن لا من تدريس ولا من محاضرات ولا من غيرها ولا يعني اننا لا يعني اننا فسقناه ولا كفرناه حاشا ابدا هو على رؤوسنا وفي قلوبنا، لكن ما دام أن منهجه كذا، منهجه خطأ، في خطأ يؤثر على الناس، نقول لا يا، لا أبداً، أنت حياك الله، أنت لك فضلك، ولك علمك، ونعتبر أن لك، لك من العلم ما أعطاك الله، ولك من وفيك من الصلاح ما منحك الله نعم، لكن لا نعتمدك على شبابنا، لا نعتمدك على فلذات اكبادنا لا نأتملك على عقيدتنا لا نأتملك على منهجنا لا بد من هذا الأمر هذا اعظم علاج نحن ضرنا وغرنا حين صرنا نصفق للمحاضرات رنانة وخطب عصماء ومع هذا صفقنا أو فرحنا وامتلعت بيوتنا بها وبالتالي خرجت النتائج خطعا نقول لهؤلاء فيهم وفيهم وفيهم يعني بعض الناس دعوا تلازم إذا قلت لا نسمع له أحكم عليه لا ما أحكم عليه ما أحكم عليه يعني إنسان يعتبر واحد مثلا إنسان ناصح إنسان ناصح وإنسان يعني محب لك الخير وإنسان نا يعني يريد عيف يفعلك اي شيء مزارع مثلا يدعي انه مزارع ما دام انه ناصح وامين ولا يسرق ولا وكذا وسيؤدي العمل على الوجه الاتم يعني قصدي في في, في الادعاء وانا اعرف انه لا يحسن اقوله تفضل ما دامك والله امين وتقول له انك ما تعرف انا اعرف انك ما تحسن لكن تفضل اشتغل في مزرعتي تعال ليص لي هالجدار ما تعرف تليص ما تعرف تدهن لأنك ناصح لأنك مؤتمن لا أقول أنت والله يا أخي مؤتمن عطل خباز يقول ليش حاط الخباز خبزك ولا وكالنصف أنا أقول أن خبير يعلم فهذا الشخص الذي يضر اذا اعطيته مزرعتي يتلف البذر ويخرب الزرع او البناء او كذا, كذا انا امنعه ولا امكنه لكن ليس معناه اني اشجبه واخطئه اقول فقط انه لا يتقن وذاك الشخص الذي يحسن ان يخطئ ويحسن ان يتكلم ولكنه يخطئ في المنهج ويحرف الافكار ويفرق القلوب ويفرق, ويفرق ويشتث الكلمة يجد الكراهية بين الناس ويجعل بعضهم يبغض بعضا يبغض الحكام يبغض الحكام محكومين يبغضون الحاكم والعامة يبغضون العلماء هذا لا أمكنه وإن كان صالحا في نفسه اذا لا بد من معرفة هذا وإبعاد الأسخاص الذين لا يستطيعون هذا الأمر وإن كانوا صالحين وأكرر يا إخوان أننا لا, لا يجوز أن نفهم أن من عنده خطأ أننا اعتبرناه شيء آخر لا والله هو اخونا وأول الله عندي أنا أشخاص أعتبرهم من أفضل الناس في خطابتهم وفي كلماتهم وفي سلاسة أسلوبهم وفي اختيارهم وفي مثلا الطرح طريقة الطرح للمقالات للأشياء لكن عندهم عنف عندهم يشتتون الناس يملؤون القلوب بالحقد على الحكام أو على العلماء حتى يزعزع الأمن ويخلوا بالسمع والطاعة والإنقياء القيادة وولاة الأمور واحترام العلماء اذا كان ينقذ العلماء يقول والله ما هؤلاء لا يعرفون فقه الواقع قد يقول والله الشيخ بن باز ما نحب ان نحبه ولا نريده الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ كبار العلماء لا نريده لانهم لا يعرفون فقه الواقع اذا يكرهونه فيما بعد فيما بعد اذا جعل يعدد اخطاء الحاكم المسلم والله الحاكم كذا وعمل كذا وعمل كذا كرهه الناس وما لا يجوز هذا الامر هذا امر معلوم في العقيده فاذا لا بد أن يكون. إذن نعرف من يلقي للناس ويتكلم مع الناس ويحاضر للناس أن يكون سليما المنهج سليما العقيدة وما والله ظهر فكر التكفير والتساهل إلا واحدة من النتائج الكثيرة التي. سببها الانحراف في المنهج أما الأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب العلاج فهو العناية بالعقيدة في كل الوسائل التي تصل إلى مسامع المسلمين و تكسيف العقيدة في المناهج الدراسية في النشاط المدرسي في المراكز الصيفية في المحاضرات والندوات في وسائل الإعلام لا بد أن يبين للناس العقيدة أهل السنة والجماعة السبب الثالث فهم حقيقه العقيده ما تعني فهذا من اهم الاسباب التي ترسخ العقيده في الاذهان وهو ان العقيده لا تعني فقط اقسام التوحيد العقيده لا تعني فقط شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله لا شك أن هذه هي أصول العقيدة هذه أرضية العقيدة وهي منطلق العقيدة لكن أين, جوانب العقيدة الأخرى؟ أين الجوانب الأخرى للعقيدة؟ أين جوانب العقيدة في امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ أين جوانب العقيدة في المعاملات؟ أين جوانب العقيدة في حق, في حق الأسرة؟ أين جوانب العقيدة في موضوع الأمن والاستقرار أين جوانب العقيدة التي تدرس في معرفة فضل سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وترسيخ ذلك في أذهان الناشئة أين العقيدة في معرفة فضل العلماء أين العقيدة في أن الانسان يرجع الى العلماء الموثوقين ويأخذ عنهم ويصدر عن رأيهم أين العقيدة في احترام ولاه الأمور وعدم التجرؤ عليهم أو أين العقيدة في النهي عن تتبع الأخطاء والزلات وإحصائها أين العقيدة في ذكر المحاسن وستر المساوي ماذا أقول العقيدة بابها واسع العقيدة أول ما يدخل به وآخر ما يخرج به من هذه الدنيا أمر العقيدة واسع جدا فلا يظن أن العقيدة فقط أصول التوحيد أصول العقيدة وكفى ولكنها تطبيقات، التطبيقات, التطبيقات للعقيدة ما تطبيقات العقيدة ما هي هل تدرس، هل فيها محاضرات هل يعني مثل ما ذكرت قبل قليل أليس من العقيدة العصمة هل كلمة العصمة تدرس للطلاب فتشوا في جميع المناهج ما هي موجودة مراكز الصيفية هل تتحدث عن العصمة ما النشاط الطلابي اليومي هل يتحدث عن عصمه لا اقول في الابتداء وقل مثلا في المرحله الثانويه هل يعرف طلاب المرحله الثانوية العصمه وحقيقتها ومعناها انواع العصمه الثلاث هل يعرفونها ما لا تعني العصمه ما يعرفونها ابدا بل والله لو القيت عليهم خطبه في هذا الموضوع لاستغربوا ولو ضربت لهم امثله استغرب اذا امر العصمه يعني مهم جدا وأمر العقيدة أمر مهم جدا يعني السعوة هل بلادنا كان يوجد فيها شيء اسمه السحر والله ونحن شباب ونحن ما سمعنا يوم ان البلد فيها اسم واحد اسمه سحر. يعني يقول فلان هذا مسحور أو هذا عنده سحر أو هذا يقول فيه سحر الآن كم في كل بلد من اللي تفلون يقرون على الناس نعم يقراون على الناس عوام جهال لا يحسن شيء ويقرأ عن الناس هذا يطلع الجن هذا يعافيه الله واياكم هذا عن النفس وهذا عن العين وهذا عن السحر وهذا وهذا وين تعرفنا هذه الامور الا احنا وعفنا في باب العقيده كل هذه عقائد عقائد هل توجد امراه اتصل عليه وتقول ان اختي تقول الذي يقول لك ام طوع ليقرا عليك نفذيه حرفيا حرفياً ينفذيه فإنه يستطيع أن يخلعك من زوجك وانت لا تعلمي جهلاً فالناس يجهلون أمر العقيدة وما في تكتيف للعقيدة لا في المحاضرات ولا في خطب الجمعة ولا غير ذلك إذن امر العقيدة مهم وأقول وأكرر أن الخطأ في قضية التكفير والتجهيل وهذه المظاهر أسبابها ما ذكرت وعلاجها أيضا ما ذكرت وهي الاهتمام بالعقيده ثم نأتي باختصار على متى يجوز للإنسان أن يكفر إذا قلنا له كفر أو لزم الأمر وعرضت عليه قضية لا يجوز بإجماع العلم أن نكفر شخصا إلا إذا انكر شيئا مما علم من دين الإسلام بالضرورة أما المسائل الخلافية فلا يكفر فيها هذه قاعدة اثنين لا يجوز تكفير شخص حتى يناقش ويناقش ويناظر ثم يحكم عليه فهل الذين يكفرون ناقشوا أحد كفروا غيابه كفر الناس غيابا لا يجوز تكفير شخص حتى يناقش ويوقف على الحقيقة فإذا تبين لك أنه لا محيد عن تكفيره فحينئذ الأمر الثالث لا يجوز تكفير شخص في أمر مشكوك فيه الأمر الرابع لا يجوز تكفير من نسب إليه شيء حتى يعاند ويصر على ما أقال أما إذا رجح خلاص ننتهينا الأمر الخامس الكفر ينقسم إلى قسمين كفر اعتقادي وكفر عملي فالكفر الاعتقادي هو الذي يقوله الإنسان عن عقيدة فإذا وقفنا عليه وعرفنا أن ذلك معتقد كإنكار النبوة أو إنكار البعث أو إنكار شيء من القرآن أو رد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض الله أو بغض رسوله فهذا لا شك أنه كافر لكن لابد ان نتيقن أما الكفر العملي فلا يكفر صاحبه فالذي يحكم بغير ما انزل الله لا يفل الا اذا اعتقد ان الحكم بما انزل الله ناقص وانه لا يصلح وانه لا يحكم الناس الان الا القوانين الوضعيه وان الشريعه لا تحص لا تصلح لان تحكم العالم فهذا لا شك انه كذب اما كونه لا ندري لماذا حكم بغير ما انزل الله فهذا كفر دون كفر كما قال ابن عباس لا يحكم عليه بان خرج عن المله وقد يكون مكرم وقد يكون عاجزا وقد يكون جاهلا وقد يكون وقد يكون, يكون اذا ليس التكفير هكذا يسارع اليه الكفر كالنفاق اعتقادي وعملي فالذي مثلا إذا حدث المنافق أو الشخص الذي إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر وإذا اتمن خان ويص... وينام عن صلاة الفجر ويتخلف عن صلاة العشاء هذا نفاق عملي ليس نفاقا اعتقاديا والذي في قلبه كراهية للمؤمنين وبغض لهم إذا جاءوهم قالوا آمنا وإذا خلو عضوا عليكم الأنامل فهذا كفر اعتقادي مخرج عن الملة اذا لا بد أن تفهم هذه الأحكام هل هؤلاء الذين يكفرون يعلمون هذه الأحكام هل احاطوا بها هل درسوها هل علموها أبدا والله إذن قضية قضية عظيمة وقضية مهمة وعلى المسلم أن يتق الله جل وعلا ويخاف على نفسه أولا وهذا الدين ليس بحاجة إلى غيرته على هذا الوجه وهذا الدين ليس بحاجة إلى تحمسه على هذا الوجه وهذا الدين ليس بحاجة إلى مثل هؤلاء الدين يكفيه العلماء الأحبار المتريثون المتمكنون الذين يعلمون حقائق الأمور ويقولونها عن نظر فطاحل العلماء لا يتجرؤون على التكفير فطاحل العلماء لا يتجرؤون على التكفير بل معظمهم يقول لا أكفر معينا أبدا وإنما أقول اليهود والنصارى كفار وأقول من جحد شيئا مما ثبت من دين الإسلام بالضرورة فهو كافر وأقول من كذا من كذا أما أقول فلان بعينه كافر لا حتى أناقشها هذا هذا كلامنا العلم الذين يصدرون عن علم وعن معرفة والذين يخافون على عقائدهم وعلى إيمانهم أن ينزع من قلوبهم أما الأحداث وأما الصغار وأما البسطاء وأما الجهال وأما الذين, الذين تنكروا على علمائهم وذهبوا إلى غيرهم وتركوا كتب السنة وانتحلوا كتب البدعة فهؤلاء لا اعتبار لهم ويجب محاسبتهم وعزلهم عن الناس إذا كانوا في بلاد المسلمين ويمنعون من مباشرة الأعمال التي لها صلة بالتعليم والتوجيه والإرشاد اسال الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلا أن يثبتنا جميعا على قوله الثابت وأن يجعلنا واياكم هداه مهتدين وان يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا كما نسأله سبحانه وتعالى ان يوفق علماءنا ومفتينا وقضاتنا وجميع من يعمل في هذه الدولة يعمل ناصحا ومجتهدا نسأل الله أن يوفقهم جميعا ويسددهم وان يعفو عن خطأ خطأهم كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق إمامنا إمام المسلمين وأن يرزقه البنساء الصالحين الناصحين وأن يوفقه, وأن يوفقه للدفاع عن هذا الدين ونصر أهل الحق وقمع اهل الباطل كما نسأله جل وعلا أن يوفق جميع قادة المسلمين لتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدع لهم رحمة على شعوبهم أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة ويقول سبحانه وتعالى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 إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبون أهينا وهو عند الله عظيم ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين لمعاذ رضي الله عنه أبواب الخير قال له ألا أدلك على ملاك ذلك كله قلت نعم يا رسول الله أو بلى يا رسول الله فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال كف عليك هذا فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال فكلتك امك يا معاذ وأليكب الناس في النار على وجوههم او قال على حصائد وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم <تصفيق> ان الله سبحانه وتعالى امر هذه الامه بالاجتماع والائتلاف ونهاها عن التفرق والاختلاف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 لَهُمْ لهم عذاب عظيم وقال سبحانه وتعالى الَّذِينَ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أَمْرُهُمْ أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون لقد سار صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضله على المنهج الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى بالسير عليه فكانوا إخوة متحابين متناصرين متالفين كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيناهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظا فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وكما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم هكذا كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة كانوا على هذا المنهج الرباني حتى لما حصلت الفتنة وحصل ما حصل من القتال بينهم ما كان بعضهم يكفر بعضا ولا كان بعضهم يفسق بعضا ولا كان بعضهم يبدع بعضا بل كانوا مع مع ومع ما حصل بينهم وما شجر بينهم كانت الاخوه باقيه فلم يكونوا يتنابزون بالتكفير والتفسيق والتبديع ما كان يسبي بعضهم بعضا ولا كان ولا كان يتكلم بعضهم في دين الآخر أو عقيدته بل كانوا إخوة بل كانوا متحابين فيما بينهم ثم لما حصلت الفتنة وظهرت أصول الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة كالخوارج والرافضه والقدرية والمرجئه كانوا مع ذلك جماعه واحده كانوا مع ذلك كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك عاملين بقوله صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن اشتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كانوا عاملين بقوله كلها في النار إلا واحدة كانوا عاملين بقولهم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي لما سألوه عن هذه الواحدة الناجية من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم واصحابي فكانوا متمسكين بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولا يزالون كذلك بحمد الله علامة أهل السنة والجماعة انهم يد واحده انهم اخوه لا يكفر بعضهم بعضا ولا يفسق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا وانما هذه الامور سمه الفرق الضاله